الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على مبعوث ر ح م ة للعالمين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن م امام بعد أ هذا الدرس ك ل م ة ي س ي ر ة أ ح ب ت ي إ ن الفتن لا ت أ ت ي لتهدي و إ ن م ا ت أ ت ي لتقارع المؤمن عن دينه و إ ي م ا ن ه الفتن لا ت أ ت ي لتهدي العبد و إ ن م ا ت أ ت ي لتقارع العبد و ا ل إ ن س ا ن عن دينه و إ ي م ا ن ه كما قال مقرف إ ن الفتن لا ت أ ت ي أ و لا تجيب لتهدي المؤمن و إ ن م ا ت أ ت ي لتقارع المؤمن عن دينه أ و نفسه والشرع حذرنا من الوقوع في الفتن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن السعيد لمن جنب الفتن إ ن السعيد لمن جنب الفتن إ ن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر ولمن ابتلي فصبر بواها و إ ذ ا أ ق ب ل ت الفتن لا تقبل أ و لا ت أ ت ي وتقبل بظاهر بظاهرها الحقيقي و إ ن م ا ت أ ت ي وتقبل بظاهر مبهرج مشبوه لا يعرفه إ ل ا أ ه ل البصائر و أ ه ل العلم ومن هداهم الله سبحانه وتعالى لذلك قال ابن س ع و د رضي الله تعالى عنه إ ن الفتن اذا أ ق ب ل ت تشابهت و إ ذ ا أ ج ب ر ت أ س ف ر ت يعني ظهرت و اتضحت و جاء عن ح س ن رحمه الله تعالى أ ن ه قال إ ن ا ل ف ت ن ة إ ذ ا أ ق ب ل ت عرفها كل عالم و إ ذ ا أ د ب ر ت عرفها كل جاهل فعند إ ق ب ا ل ه ا لا يعرفها إ ل ا العلماء و عند إ د ب ا ر ه ا يعرفها كل أ ح د و من تلك الفتن التي أ ق ب ل ت و تشابهت و تزخرفت و تزينت تلك الفتنه التي سماها أ ه ل الثورات و الخروج و الفتن بالربيع العربي التي تولى كبرها ا ل إ خ و ا ن المسلمين و خوارج العصر و غبتها أ ه ل الغرب حتى هلك بسببها او هلكت بسببها ا ل أ ن ف س المعصومه وهلك بسببها الثمرات وهتكت ا ل أ ع ر ا ض و س ر ب ت ا ل أ م و ا ل وهدمت دول ومجتمعات بسبب هذه ا ل ف ت ن ة التي هي في حقيقتها خروج على ولاه ا ل أ م ر وثورات بأسمٍ, باسم غير اسمها و أ ك ث ر ما يتمثل لهذه الثورات ما قيل الحرب أ و ل ما تكون ف ت ي ة تسعى ب ز ي ن ت ه ا أو ب ز ي ن ت ه او أ يسعى ب ز ي ن ت ه ا كل جهول ي حتى إ ذ ا ا س ت ع ل ت و شب ضرامها ولت عجوزا غير ذ ا ت ح ل ي ل ش ط ا ء ينكر لومها وتغيرت م ك ر و ه ة للشم والتقبيل إ ذ ن أ ح ب ت ي هذه ا ل ف ت ن ة يجب على العبد أ ن يجتنبها والناس في هذه ا ل ف ت ن ة ف ت ن ة الربيع العربي انقسموا على أ ق س ا م فالقسم ا ل أ و ل و السوء ا ل أ و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين عرفوا س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب و هو السمع و ا ل ط ا ع ة ل و ل ا ة ا ل أ م ر بالمعروف و لزوم ا ل ج م ا ع ة فحثوا على لزوم ا ل ج م ا ع ة و حذروا من أ ه ل ا ل ف ت ن ة و حذروا من الخروج و التفرقات و التحزبات فهؤلاء هم الذين يجب علينا ن ز و م غرسهم والسير على طريقتهم والحذر مما ع د ا ه م والقسم الثاني أ ه ل ا ل ف ت ن ة الذين ظاهروا وكشروا عن أ ن ي ا ب ه م و أ ش ع ل و ا هذه الفتن و أ د خ ل و ه ا في بلاد المسلمين وحاولوا إ د خ ا ل ه ا في دولتنا د و ل ة ا ل إ م ا ر ا ت ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ت ح د ة حرسها الله فهؤلاء أ ه ل الفتنه يجب على المسلم أ ن يحذر منه م و يحذر منه م و يجتنب طريقتهم و أ ن يبعد أ و يبتعد عن مسالكهم و القسم الثالث أ ه ل ا ل ص ن ف و السكوت مع العلم صنف عنده علم و عنده د ر ا ي ة و عنده م ع ر ف ة و كان لسانه في كل مجتمع و في كل واد أ و في كل ناد و في كل مسجد و في كل مجلس يتكلم و يظهر ما عنده من علم فلما اتت ا ل ف ت ن ة قلب ا ل و ر ق ة التي كان يكتب عليها و أ ص ب ح يكتب بخط آ خ ر و بمسلك آ خ ر أ و لزم الصمت مع وجوب الكلام و كلامه مع وجوب بيانه و التحذير و بيان مولفه من هذه ا ل ف ت ن ة فهؤلاء ا م يجب على العبد أ ن يحذر منهم و يجتنب مسلكهم ل أ ن ه م إ م ا أ ن يكونوا من أ ه ل ا ل ث و ر ة و الفتنه و إ م ا أ ن يكونوا سكتوا عن بيان حق و تحذير من باطل القسم الرابع أ ه ل الجهل الذين تحيروا وتخبطوا في هذه ا ل ف ت ن ة فهم مع من سبق و مع من غلب فلما انكشفت الفتنه و ظهر ما فيها من عوار انقسموا على قسمين او الى قسمين قسم تعصب ل أ ه ل الفتن و صار منهم و قسم أ ر ش د ه الله سبحانه و تعالى بفضله إ ل ى الحق فرجع و تاب أ م ا القسم ا ل آ خ ر و الخامس ا ل أ خ ي ر و هم من كان عندهم ص ا ر ح د ن ي و ي ة وهذا قسم أ ي ض ا خطيب ف إ ن ه كتب و حذر مجاراه للقسم ا ل أ و ل من اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لكن الفرق بين القسم ا ل أ و ل و القسم ا ل أ خ ي ر أ ن القسم ا ل أ خ ي ر كتب و حذر من أ ه ل ا ل ث و ر ا ت و الفتن لمصالح ش خ ص ي ة أ و د ن ي و ي ة و القسم ا ل أ و ل إ ن م ا كان يحذر ويدافع د ي ا ن ة لله و ل ح م ا ي ة المجتمع و ل ن ص ر ة س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وللرد على أ ه ل الباطل و أ ه ل الفتن والفرق الثاني بين القسم الخامس والقسم ا ل أ و ل أ ن القسم الخامس يكتب بلا علم ويتكلم على جهل أ م ا القسم ا ل أ و ل فيتكلم بعلم و ب ح ك م ة وهم أ ه ل العلم الفرق الثالث ا و ل والقسم الخامس أ ن الخامس متى لم تتحقق له المصلحه المقصوده ف إ ن ه ينقلب ويرجع عن طريقته إ ل ى ط ر ي ق ة أ خ ر ى ل أ ن مقصوده إ ن م ا الدنيا ف إ ذ ا تحققت له كتب على وفق ما يكتب القسم ا ل أ و ل من أ ه ل السنه و ا ل ج م ا ع ة و إ ذ ا لم يتحقق له الدنيا كتب على خلاف القسم ا ل أ و ل وهذا قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في صحيح مسلم ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ي ن م ر إ ل ي ه م ولهم عذاب أ ل ي م ذكر منهم رجل بايع إ م ا م ا لا يبايعه إ ل ا لدنيا إ ن أ ع ط ا ه و ث ا له و إ ن لم يعطه لم يف ي أحبتي يجب علينا إذن أ ن نكون في حذر و أ ن تكون هذه الفتن التي حدثت لنا درسا ً و عبره حتى لا نقع في مثل هذه الفتن فيما س ي أ ت ي و كل ما مر زمن ت أ ت ي ف ت ن ة تتشابه و يسقط فيها من يسقط لذا علينا أ و ل ا ً أ ح ب ت ي لزوم ا ل س ن ة س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم ع ق ي د ة و علما و تعلما ً ومعرفه و ا ل أ م ر الثاني ن ز و م ا ل ج م ا ع ة تحت م ض ل ة أ ولاه أ م ر ن ا سمعا وطاعه بالمعروف و ا ل أ م ر الثالث يجب علينا أ ن نكون تحت غرس العلماء اكابر أ ه ل العلم من أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن نحذر من أ ه ل البدع و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و أ ه ل الفتن و أ ن نحذر ممن تلبس بلباس ا ل س ن ة وليس منها الذين غ ا ل ب ما يقولون من المنهج السروري أ و على المنهج الحدادي فكلا ل م ن ه ج ي ن منهجين باطلين فاسدين يجب الحذر منهما و أ خ ي ر ا يجب علينا في هذه الفتن أ ن ن ت أ ن ى ونتثبت ونتريث ولا ندخل أ ن ف س ن ا في كل شيء و إ ن م ا مرد هذه الفتن ا ل ك ب ي ر ة ل م ل ا ه ا ل أ م ر ولحكام المسلمين ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يؤمننا في أ ن ط ا ن ن ا و أ ن يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن